وشغل أمور محدثاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلامة الظلامة النوع السابع والعشرون جوري بيستوحوت هم لجورة مصطلح مصطلحي حديث كمقرر واي ان شاء الله نزيكي شستو او اندباب لا وبي مصطلح في, في اداب المحدث يعني بشي كان نابو اداب المحدث محدثة به شون بيت، وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه لأداب الجامع لأداب الرأي السامع. خطيب كتير يمكنه سوى الجامع لأداب الرأي السامع. وقد تقدم في ذلك، وتقى تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. عندك مباحث لمباحثي أداب الرأي السامع لفي قال ابن خلاد يعني أران والنص في كتابه المحدث الفاصل وتويته وغيري أويش ينبغي للشيخ أن لا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال خمسين سنة في ويست وكسكا ببيب الشيخ حديث وخال باسكاد أبي خوي أنقصت بعمدن ودواي أودانقر وتزنكب التصدي وتصدل تدريس إلا بعد استكمال خمسين سنة إلا دواي فنجاصال تواوكا دواي أودانقر وشي يتصدى تصدى للأمر يعني رفع رأسه لينظر إليه تصدى للأمر لازماني عربية ترى تصدى للأمر رفع رأسه لينظر إليه. يعني قصدي يا خوي بأن قصد بنا تسكاوت وتدريس وحديث. أنت صدّى لفلان تعرض. وكل القرآن شنها. أما من استغنى فأنت له تصدّى. أما من استغنى كسك خويناء. تؤت شتى محمد صلى الله عليه وسلم فأنت له تصدّى أنت تعرض. له مقبلا توبة دعاء جري كابو ليرة ما بس لقصير كسك خيبه خيبة عن قصد شيء تدريس كتصدي وكأو دانش الواحدين عليه بنجاز سلطان كفاشا وقال غيره يعني ابن خلاة أربعين سنة للسلطان كفاشا وقد أنكر القاضي عياض ذلك قاضي عياض عليه أم قصير بمشي ونية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 منهم مالك ابن أنس ماليه كري أنس كلاوانيه كفيرشي صالان ازدحم الناس عليه وكثير من المشايخي أحياء خلشي تاوران التسريع يعني خلشي زحامي لسلي كدوا لسلي كوبونتوا وشيخ كانشي زندوبونا شيخ كاني شي زندوبونا قال ابن خلال ابن خلال رمه الوزيع في بيذا بلغ الثمانين، لقد ثمانية جيشته اشتاصا، أحببت له أن يمسك. وأمّا بعشرة الحديث بخل غازنكر، فكَإنسان جيشته اشتاصا، عادةً يعني غالبًا غالبا شيء، توشى اختلاطه بيه، مشي يأكل شيء ضعيفة بيه، خش يكو خشية أن يكون قد اختلط. نبا يعني اختلاط توشى اختلاط بيه، وحديث بخل باسكا بحلو تخلو تخلو كار، وقد سدره عليه. برامق بن خلاد حندي يعني أستدراك يعني هابوردي عن داوتو، بأن جماعة من الصها من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن لدواءه اشتاعش الحديث عن بزكر ومنهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أوفى وخلق ممن بعدهم لدواء وانش كسانك الزور، قل كانك لدواء اشتى صلا حديث يام بوخال وقد حدث آخرون بعد استكمال لمئة سنة فكان كان يكبرون ذوي صد صالج منهم الحسن بن عرفة وعبو القاسم البغوي عبد الله كوري محمد كوري عبد العزيزة عبو القاسم البغوي وابو إسحاق الهجيمي إبراهيم كوري عليها لحى شكاء قول الشيخ الباني هاتوا نسبة إلى محل لة بالبصرة نزلها بن الهجيم بن عمرو بن تميم بن مر بن أد ووقع في المقدمة من العجيمي نجات فيه جميع هاتوا وهو خطأ عموما أبو ساقه هجيمي إبراهيم كري علي والقاضي أبو الطيب الطبري طاهر كري عبد الله طاهر بن عبد الله أحد أئمة الشافعية قلت وجمعت كثيرون جميلين كسيتين كساد صاريشانتي براندوا والله هم التحديثين لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طاعنا في السن أقل لحفظ خوي أكيد وتحديثي أكيد بيويستا خباريزي ويقايد بكريد بكرد نبا تيكتو بيت ياتيكتشت فتابدأ قلت من قوله إذا طاعناه دخل في السن كبيرا وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيده وخطه وضبطه، فها هنا كلما كان سن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه تاتا من قولة تلبيه باش تاتشمك سندك عالي تلا وضبط الزيات تلا كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أحمد ابن أبي طالب الحجار فإنه جاوز المئة محققا لصد صاليتي فاركدوى سمع على الزبيدي سنة ثلاثين وستمائة صحيح البخاري وأسمعه في سنة ثلاثين وسبعة مئة وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيء أولى صد صالي <سؤال> شيتواك الدواء. لصالي شصدو سي. للزبيدي بستوى. يعني سماعتي للزبيدي وهيا. صحيح بخاري اللي بستوى. وأسمعه في سنة ثلاثين وسبعمئة. يعني شن صار؟ ده يصد صار. ده يصد صار. الشاصا دوسي سماعه صحيح قارئه لا تصد حوصد السي اسمعي كده وكان شيخا كبيرا عاميا وشيخك ثمان جورش بوا وعامش بوا يعني خويك يقرا الكتاب وانا بقطي شنو لازم محفوظات لا يضبط شيء ولا يعقد كثيرا من المعاني الظاهر حتى عندك شتي او رونو شيء له عندك علومي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 يعني هم فروشي أوبن كسمع له ومع هذا تداع الناس للسماع السمع منه عند تفرده عن الزبيدي يا الزبيدي يمكن السنة ذكى للزبيدي شتيب يستبو لبروا خالشي سنة ذكى يتوصل الزبيدي منه نحو من مئة ألف يزيد لا أم شيخي بيستوى أبي طالب النجار نبشي لا بب... لا لبروي كان زيدي واري وعيه لحى شيك الشيخ أحمد محمد الشاكل الله وأنا أرى أن مثل هذا السماع لا قيمة له بل هو تكلف وغلو في طلب علوب السند من غير وجهه الصحيح فما قيمة السماع من رجل يوصف بأنه عامي لا يضبط شيء ولا يتعقل كثير من المعاني الضحر فلام او قولي الشاكر شلون يغنيها حما الله او بيهاه سامعه واسمع سامعه واسمع حافظه واسمع لبريتو دو غاندوتي يتر كامبرا بيستوتي وغاندوتي يتر عامي عامين يا اخو خيرك عامي عامين بقتي كتابين يا خيرك المهم سامعه وحافظه واسمع صدق صدق مشكلينيا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 لانه يجب ان يكون هناك سند يجب ان يكون هناك سند يجب ان يكون هناك سند يجب ان يكون هناك سند يجب بس دبر عالي سند يجب ان يكون هناك سند يجب ان يكون هناك سند يجب قالوا وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق إيكي كتلا هذا بكان في وسائل محدث خوان أخلاق به خوروش يجوان يعني لسال منهجك صحيح به صحيح النية حسن الطريقة لسال عقيدية شي صحيح منهجك صحيح صحيح النية كسي شي مخلص به كسي شي راصال به فإن عزبت نيته عن الخير يعني خفيت نيته عن الخيري فليسمع اگر منا نزاني كبره لبر خوياجي محدث يوهيا ناس اقدر كي لبر حسن الطريقه جميل الأخلاق ومخلص اوزر شكون يعمل اجا نواعدركم مثلا لو اتشد لبر بتدريسكي تدريسكي تدريسه كي تدريسك حد لي فليسمع فليسمع نبي بالله والله يا أخواني من حديثه كده نبيس قعدتوا لس لسرت حديثك بيبس نبي الترشي كده بالله والله يا أخواني فإن عزبت نيته عن الخير يعني خفيت فليسمع, فليسمع. يسمع بهر أبي هر هر بتشن لي بيبس فإن العلم يرشد إليه يعني فإن العلم يرشد إلى الخير هر علم أخوي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 وقالوا لا ينبغي أن يحدثا بحضرة من هو لا سنا أو سماعا وهي كثير الأدب أو يك ناب كسك حديث فيها بيت حديث في بيت با سنديها بي با حد شي كيابي كسك لأوت مني قولتها ويان سماعاتي هي على حديث تشيب من باب الأدب تشيب تحديث كوذي زراته بل كره بعضهم التحديث ولمن في البلد يحق منه، هند يقول كانوا وثيام كسك تحديدك ومجلسي حديث ذا، أنا وداس بخل باسب كار حديثه كسي كترهبي على شعرك لا أو شاي وينبغي له بحق يجلس ان أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين نصيح. يقولك هكذا لا من مخن فلان، بس ولا فلان بخن الأول من أول عتلو أحقط له، يعني نروي ولا له نروي خير وذهب ابن دقيق العيد لأنه لا يرشد إلى صاحب الاسناد العالي إذا كان جاهلا بالعلم يعني كسر أجر سند كرشي عالي بلى بلى مش عازنر في الشريعة يعني نعم بيخلف نريب لو تبين نريب ولاي لبرواي عالية بلى لبر جاهل للشريعة توشى لأنه قد يكون في الرواية عنه ما يجب خلل وهذا قيد صحيح يعني كسر أن ولاي كسك أبي كسكا أو يبغوا لا ينيريد شار زابي لا شيء شار زابي من باب أولى مثلا منهجي صحيح نبو منحرف بو نائب ولا ولو ولو حد شيء على هيا ولا بو شيء كسكا يفسدك على شيء قالوا وينبغي عقد مجلس التحديث. ولكن المسلمين على اكمل الهيئات في هذا في هذا درسي الحديث في هذا المجلس حديثي, حديثي في هذا المجلس الحديث في هذا المجلس الحديث في هذا في هذا شاء في هذا المجلس الحديث لا هذا المجلس الحديث في هذا المجلس الحديث في هذا المجلس حديث بخلق بسكات بيخلي نتوخالش يبينوا السنة الأولى باري كانوا بيشبعوا كتوم القرآن أخوان دريتوا خالش يجويلي أجري لدمي مشايخ وتجويدك أيو قراءة كي وتفسيدك أيو فرقبي أبيح حديثش أوها إملاء حديث برذانة بي. يستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث فيسحديث بخلق نتوخ نابد رؤسي حديث إهمال بكره بدأ خالستا هامو علم مكانه خلنا نديه بالحديث نأخذ لما بدأ دعائنا بره القرآن وشتي شخ خلنا ندجالن القرآن الحديث بس نحوصارفوا علومي دعوان زعل ما كنا بس دعوان النوع الإملاء. قال الإمام البخاري وحدثنا فلان أو خوكش بي بي بي بي بي جاء بي بي بي حديث بي بي بي اكتر حديثة كان باسكة وهروة وينبغي يأخذوا مجلس التحديث وليكن المسمع على أكمل الهيئات في بي سوك سيكوا حديث بخوك باسكة وإذا بدون خوكا لسر باشترين شواز بيد لروي جلو بلجو كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث كاتجال ودرس حديث توضّع تزنيج وربما اغتسل وربما اقتسل يعني زور جاري الشيء يا عند غصلك وتطيب هنجابوني إلى خوي هذا وتطيب بوني إلى خوي هذا عشان نبو خم نزل حديث بغيه مو بلام حساسية ما يبعدر، ميقول ليك ميتسأل بخاريكا حتى في تيجش أحسن به عجا كلف لي خوي الوقار والهيبة وإنجاح شوازق لا يعني هدوء تسكات تسي حديثه. كلامي في غنبري الله عليه وسلم وعلاه الوقار والهيب وتمكن في جلوسي يعني الشيوي دعني شنكي دعني شنكي دعني شنكي دعني شنكي دعني شنكي دعني شنكي وزبر من يرفع صوته زبر يعني منع ونهب هلك سيدة مجلسي حديثة دعني شبرتك دعني منعك نهيك من بو كلام في أمر ولا براءة وينبغي افتتاح ذلك لقراءة شيء من القرآن مجلس حديث بوشيو بوا هند قرآن ينخند و هند درس دسن كدوب درسي املاء تبركا وتيمنا وكبركته بتلاوتي ثم بعده التحميد الحسن التام انجاء حمد إن جاء الحمد لله والشوية أن هاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبار وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم أو كسيك حديثك أخواتي ترى دنج خشبة وجان دري بفرة وفصيح بلزمانية وهذا كان قال الخطيب ويرفع صوته بذلك حاشي وزبر من يرفع صوته حشي إيه كان المالك رحمه الله إذا رفع أحد من صوته في مجلس حديث انتهره وزجره يعني شون بالله دسي ليه برزك الدواء انتهره ومنعك وزجره ويقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته يعني بوش شيء وقعه بدليلا كالك بإمام المالك رحمه الله قال الخطيب ويرفع صوته بذلك دانج برزك الدواء بإملو با تحديثك قال الشيخ بيانت مستملي أكبت قال الشيخ قاري أكبت الذي يقرأ على الشيخ قال الخطيب ويرفع صوته بذلك وإذا مر بصحابي ترضى عنه ناوي الصحابة أيضا رضي الله عنه يا رضي الله عنهما وحسن أن يثني على شيخه أو كسيك قراعك أخواني يعني مدح الثنائي كيبكات شيخ كيبكات كما كان عطا يقول حدثني الحبر البحر بن عباس الحبر يعني العالم أو الصالح البحر يعني في العلم وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث وينبغي أن لا يذكر أحدا من حاتك الناوي كسيك لروعة يعني بلقب ذكري كي بينا خوش. فأما لقب يتميز به، بلن لقبك شارنا شاعر، شن كأجل أو لقبي كبو تميز بكاري هنا وبكاري اختلاط لجو أو أو لقب لا بأس أن يذكر الشيخ من يروي عنه بلقب. مثل غندر غندر او وصف نحو الاعمش سواء نقب غندر يعني المشغب المشغب يعني مشاغب او وصف نحو الاعمش فسكه شايب شكا أو ضعف بصريه او بشايده بعفي بصره او بشايده ذات خوار او حرفه مثل الحناط فسكه ك حنوط يعني قول الله أكابا كفا أو بالنسبة إلى أمه ناوي ولاي دايشي كسي كسي مثل ابن عليا إذا عرف الراوي بذلك ولم يقصد أن يعيبه يعني أقول رأيك بوا ناس لابو مبس الشيء عيب ذلك وإن كريه الملقب به ذلك شيء حفظ الدين أو لا ترى اللي حفظ يعني أقعد توسى نديك بس كي بون منا بلي فر حدثني فلان بن فلان أجر ابن علينا نيهني كاس يقل لي يعني حديثك ضعيفة ستة بره دين أو لا ترى لو يكوا ناوي كسر كينا خوشة بينا أخش بين خوجة يا بون منا أجرنا وكيبيني كنزنا ضعيفة <تصفيق> ناي خوي الحفاظ ما حفاظ من العلماء المتقدمين رضي الله عنهم يعقدون مجالس لاملاء الحديث وهي مجالس عامه فيها علم جم وخير كثير حفاظ لعلماء فيشينتي انا كده مجلس يعني املاء حديث بو اثن ومن أدابه أنه يجب على الشيخ أن يختار الأحاديث المناسبة للمجالس العامة وفيها من لا يفقه كثير من العلم فيحدثهم بأحاديث الزهر مكارم الأخلاق ونحوه ولتجنب أحاديث الصفات يعني كثيرا أداب أويك في, في سلسار الشيخ كوم الله باسك كوم الله حديثك باس بكاتك بنجابي مجلسكي وتابدأك مجلسك مجلسي عام وخو كتابه مستوى ضعيف بوق، خلقانه كتابه لا يفقه كثير من العلم، فيسأ حديث الزهد يا مباسيكات، باسي أخلاق يعني أو بعسانك بباسي حلال وحلامك كأي صفات يلبكن، بوق أوي كم ببيت درس كشاكي ده بوان كا شاكيب يكبن حديث الصفات. أما وحديث ثاني كبعض الصفات رب كحد كا حد أنه لا يؤمن عليهم الخطأ والوهم. خلو في التشفيه والتجسيم لو أشير تباسي الرحمن الرحمنك باسي صوربك باسي كملك باسي ساقك لع عوامة عوامنا زانيت يعني تميز بكات هم لبين تشيفو تمثيل هم لبين تعطيل وتحريف بونمنا يعني خوي راجل ويشنل أيضا الرخصة الإسرائيلية نبي ذكاءك حديث بسكي بونمناكم على حديثك إسرائيلي بسكي بجاي لوانية او بيته أويكا كوموليك يعني أو بيتها كاري أو كا يعني الدين يان من أبوك وحديث النبي باسكي الرخصة هي هالرخصة رخصي بوباسكي يعني يان وما شجر بين الصحابة من الخلافة ويكلان يون الصحابة الرداوة نبي نابي وانباس في كيبه مجالس عمل، يكون ذلك فتنة للناس ثم يختموا مجلس الاملاء بشيء من طرفي الأشعار والنوادر كعادة الائمه السالفين رضي الله عنهم لدواء مجلس حديثك لدواء درسك حن ذي طرفي طبعا جمع طرفية ترفش كل شيء مستحدث عجيب يعني شتيك طازه مشتيك خوش نكتك شتيك علمي مثلا شعرك بندك خبرك هندك سرنجي إنسان راكيش إنسان فيوبكا يعني هندك إنسان بونا منذ الخوشكا يعني أو فتريك توهر تحديث تحديث تحديث ما راحته خليش يبويك الضبطي كيوبين وثوانا دائماً خوش أو مللو كان الشيخ المملي غير متمكن من تخريج حديثه التي يمليها إما لضعفه في التخريج، وإما لشتغاله بأعمال تهمه أو التأليف. استعانى على ذلك بمن به من العلماء الحفاظ كسواء هي رأس التحديثة أو سندها و روايها و أولا بلان ناتواني حديثة كانت الصحيح تضعيف كان ناتواني عزو يمكبولي مصادر كاني أو كاتا لبرهم ديك يشوكاري كهيتي يان لبرفتواء يان لبرنسين يان لبرهشتك لوانا أو كاتا أكريد تخريجاتي كسي كتربين يتلا علماء نقلك وهذا الاملاء سنة جيدة اتبعها السلف الصالح رضوان الله عليهم ثم انقطع بعد الحافظ بن الصلاح المتوفى سنة 643 دانني مجلس املاء خنوي حديث بسرط طلب بدا ويشك لا اداب في طريقي سلف فان رازيبي فلان بدويحه حافظ ابو صلاح اشراوه عندك بشراوه وخربازي لهنا قال السيوطي في التدريب وقد كان الاملاء درسا يعني انتهى المح بعد ابن الصلاح الى اواخر ايام الحافظ بالفضل العراقي نما وعلى صدام دويه بن صلاح وحتى كته كان الجاني حفظ عراقي فافتتاحه رحمة خالد أبي ما شاء الله بن صلاح الكل ده حافظ العراقيش الكل يعني جاري كتير لا سد الكويت هاي كان يجانيه استقبلته بأملا فأملا أربعمائة مجلس وبضعة عشر مجلسا شو عصده أوند مجلس يعني شو عصده أوند درس هددرس بزانتش حد يستاهل بيسسية بانجاي المهم هذا حد المجلسك قدامه بروح حديثك يا باسك الاملاك او فيو تريشي املاء املا, املا. هو يك هنديك جالس يجي امالي وجمع كاتيك مجلسها كا مجلسك طبعا كلاوس يجيب حديث شو الحديث فنجاه حديث فأملا أربعمئة مجلس وبضعة عشرة مجلسا الى سنة موته تاسد دمي مردني خوي مجالس حديث في العين قوى بالدوان بوا إلى سنة موتي سنة ثمانمائة والستة ثم أملأ ولده إلى أن مات أن جاء ويش حتاوكو كوتاي جياني تحديث كدوا ومجال هبو سنة ثمانمائة وستين وعشرين ستمائة, ستمائة, مجلس ستمائة مجلس وكسرا ثم أملأ شيخ الإسلام بن حجر فاشر بن حجر مجالس سيهب ومجالس إملاء إلى أن مات سنة ثمانمائة واثنين وخمسين أكثر من ألف مجلس زاد الله زاد درس حديث ثم درس ثم درس يعني انتهى انمح جاء مجالسنا تسعة عشرة سنة فافتتحته أول سنة تذيب الراوي للسيطي للتذيب الراوي الله بس خير لدوى حافظ ابن حجر وفاتي كد دوى نوزد جالي كتير مجالس إملاء حديث من هنا يوأ أول سنة ثمانمائة وثمانين وسبعين فأمليت ثمانين مجلسا ثم خمسين أخرى ثمانين مجلس وخمس ثم خمسين أخرى تايرك سيسي وطيبو وقد انقطع الإملاء بعد ذلك عند محمد شاكر الله املى قطعه الا فيما ندر الا بكامينته ندره العلماء الحفاظ تبرع علماء يحافظ الفاظ كمبونه وندره الطالبين الحريصين على العلم والروايه طلب طلب علم كاتو حديث والقدس على شيء على كم زرب دكمان وقد رايت بعض امال الحافظ ابن حجر مخطوطه في بعض المكاتب ولا يت ويا ليتنا نجد من يطبعها وينشرها على الناس أما حم حميشة الخسارة وعلم أنه قد أطلق المحدثون لقب على العلماء بالحديث يعني شندين لقب من هيبه أهل حديث مكارن هنوى فأعلها امير المؤمنين في الحديث لا هم ينقول مزنتر أوياك كسكا أمير المؤمنين به في الحديث وهذا لقب لم يظفر به إلا الأفذاذ النوادر أفذاذ يعني الأفراد شو كان الفذ يعني الفرد شندين كسيزور كم نبي فينا وترى أمير المؤمنين في الحديث الذين هم أئمة هذا الشعْ والمرجع إليه فيه كشعب بن الحجاج وسفيان الثولي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل والبخاري والدار قطني أمان أمراء حديثة أمراء المؤمنين في الحديث وفي المتأخرين ابن حجر الأسخلاني رضي الله عنهم جميعا لأنهم متأخرين لها كمهاء أوباسية كأمير المؤمنين في الحديث ثم يليه الحافظ باش أمير المؤمنين مرتبه حافظ ديد وقد بين الحافظ المزي الحد الذي اذا انتهى اليه رجله جاز ان يطبق عليه الحافظ حافظ المزي او مستوى او مقدارك انسان اغرغيشتا اوي اذا جائز في بوت الحافظ بسكت فقال اقل ما يكون ان تكون الرجال الذي أقل ما يكون أن تكون الرجال الذين يعرفه ما تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم بيكون الحكم الغالب أو أن الرجال رجال بزانيه أو أنيك زانيه لو أنزيعتر بيكون نايزاني أقل ما يكون من تكون الرجال كم ترين في الأمية كم ترين في لي حافظ أويك أو او رجال بناسي ويعرف تراجمهم واحوالهم وبلدانهم جبزاني حالي شلون ضعيفه قويه ثقيه فلانه خلص شويه تشور روايتك شوي مثلا بوي حكم ابو غالب بكتو حافظ فقال له التقي السوجي هذا عزيز في هذا الزمان أدركت انت احدا كذلك كيف حافظي مزيوت وكسك البنيوة أمزور دقمنا هذا عزيز قليل لم زمانا وقع أدركت أنت أحد كذلك بحافظي مزيوت وكسك البنيوة أو هذا فقال ما رأينا مثل الشيخ الدمياطي لما بينيوكسك من النبي نيوة شيخ الشيخ الدمياطي أو أبو ثم قال وابن دقيق العيد كان لو في هذا مشاركة جيدة ابن دقيقش باشبع ابن دقيق ليش يعني ههشت عنك يعني وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن أين الثريا من الثراء؟ أستعر ليش شو خلاج؟ هز يعني ابن دقيق ثر ثريا وديمياتشة ثريا في السماء. فقال السبكي يا السبكي كان يصل إلى هذا الحد. كان يصل إلى هذا الحد. قال ما هو إلا كان ي... ما هو إلا كان يشاركه مشاركة جيدة في هذا. عن في الأسانيد وكان في المقام أكثر لاجل الفقه الأصول. يعني أوهشج سر أوهشج جالي باء ابن دقوق وترية ثراء خول قل بوجبة ثرياء. يعني بو ما هو إلا كان يشاركه مشاركة جيدة في هذا. يعني لسنا نداخوا ابن دقيق كش كمن أبوه بعد لسنا دي جوابه برام لما تندع وكان في المتون يكثر شو يعني ابن دقيق علامة لفق لأصولي ترد يعني كميونية زور كميونية فتا بندأ أصول يعني تيجي فقه فقهي لحديث وصنباطي لأح زور كميونية بويا سبكي شو فينا خوش ولا لسنا ديجدا مشاعركاتي بويه أوه وقال أبو الفتح ابن سيد الناس أما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية. محدث السديم بحديثه رواية ودراية وجمع طبعا رواية يكون او يجتمع عنده الروايات والطرق يعني حديثي لا كبد اطلعي شارزالي الطرق ولسر اسانيد ولسر متون ببالا درايه كسكب بزانيت علايم حديثه شيا وضعيفه وصحيحة وشاذة يعني او صحيحه او شاذا او مخالفه او محكمه او منسوخه يعني اوه يعني ضبطي همو طرق الحديث شفكه و شاعر زايد نصر حمود سستاند كان بزاله رواية ودراسه انك درايه بما بمعنى الفقه انا هو اشتغله وطالع على كثير من الروايات والروايات في عصره وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر ضبطه ان جاء او اندى مشاركات الى علم الحديث ذهبت يعني اجى له رواه حديثه للروايه عصر خيهب والدريشكوي بابا الدريشكوي بابا حديث يعني حتى عرف في خطه او ان هذا نسيني هبط او ان هذا نسيني هبط او ان هذا ضبط هبط لحديثه نسينه ضبط هبط مخطوطات هبط بناسر التوع فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه اقل توزك اما طبعا حدي ادنى اقل توزك لو ازياد ليش انجل شيخ كان يخوي بناسر يقول كان شيخي هيا هم يا بناسر ناو كان يان وشيخا وشيوخ شيوخي ان شيخ الشيخ كان شيخ كاني شام شيخ شيخ كاني خويب ناس طبقه بعد طبقه بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقه اكثر مما يجهله في هذا والحال يعني طبقي خويه به او هبه ابي الروايه هبه درايش يبه نسيني يبه تدش كراب نسين بضبط شيوخ خوي ناس شيخ شيوخي بناسيه هر یه طبقه‌ی تا طبقه‌ی زیادی بنازه، بلامن لهر طبقه‌ی کشته آوی ایناشت زیادتر به لوری کنای نازه. اما همکسال پیوتر چی پیوتر حافظ. خب، نمی‌کریم یه گرده بیشتره که تم متأخر به سندگی نازل بیک بارکی خورسته. ولی مثل خومنقل پیغمبری خواه صلّا و سلّم زیک بیستو آونده بیستو هشتا بیستو كان تركيزه ياتر سند لنيوان ما نهايه يعني هو مو طبقي بناسي وشيخ الشيخ كان بناسي واروه وار وزون واحد بلامه مش مطلوب ليه بلامه تركش طبقي بناسي و لخوتوا بل اولا يعني بن المصنفات كان كثيره كان اقر امسن لان شيء سنيزاني كيف سامي كتبه الرواياتك انه شيزاني كشنه بلام كتبه كان بناسي كابوتو لا شال زيت هي لسرشي لسر مرويات طبقات مرويات خور وسأل شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل ابن حجر أصقلاني شيخه الحافظ أبو الفضل العراقي فقال ما يقول سيدي في هذا الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان يتحقق يسمى حافظ حافظ ابن حجر سال لا حافظ عراقي كام مامستي على جولان مامستان شيء لا أو عستيك اجا طلبه لم زماني خوي سكا لم زمانا اغل زاني اويت المستحق فيه في تحافه وهل يتسامح بنقص, بنقص بعض الاوصاف التي ذكرها المزي وابو الفتح في ذلك لنقص زمانه ام لا هاي اوانيك حافظ المزي وابو الفتح باساكن اجر يشتي لوان النزاني يعني زريري فيها لو مرتبك أو حافظ به حافظ العراقي الله فاجاب الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الضن في وقت ببلوغ بلوغ بعضهم الحفظ وغلبة في وقت آخر وباختلاف من يكون كثير المخالطة الذي يصفه بذلك هنا سدّم بس دم مثل يعني كان يك بيت هوكاري أو يك غالبي ضن أو يك أو بس شرطنيا لسدين لها مسد مكانا وجيب واحد، وكلام المزي فيه ضيق، شو كقولسها؟ هو يكمل زي بعث كازونا رحمه، بحيث لم يسم ممن رآه بهذا الوصف إلا ذميض. أنت مجددا هذا ذميضشيا حافظ. وأما كلام أبو الفتح فهو أسهل، يعني أوه أبو الفتح سهلت ترى لا مزي. اويه لويم يعني بنسيد الناس فهو بان ينشط بعد معرفه الشيوخ الى شيوخي شيوخي وما فوق يعني مرتبه شيخ كان كان بزاني مرتبه ولا شك طبعا لدواي, لدواي ولا شك أن جماعة من حفاظ المتقدمين كان الشيوخهم متابعين مثل علماء متقدمين تابعي تابعين شي الناس تابعين تابعين الناسيو، وصحاب يعني يبقى وانزور سهل فيش يمتلاح وحاف الله ما ويكه تام وتأخر به نار حتى تلع طبقات زيتها كان شيوخهم التابعين وأتباع التابعين والشيوخ الشيوخهم صحاب التابعين فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان فإن اكتفى بكون الحافظ يعرف الشيوخ هو الشيوخ الشيوخ أو طبقة أخرى فهو سهل لمن جعله فيه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد ومعرفة أنواع علوم الحديث كله ومعرفة الصحيح من السقيم والمحمول به من غيره بذلك كاما صحيحة كاما سقيمة وكاما إشي في أكله كاما إشي أكله واختلاف العلماء وصنبات الأحكام فهو أمر ممكن باختلاف ما ذكر من جميع ما ذكر فإنه يحتاج إلى فراق وطول عمر والكفاء الموانئ أقل بري همو هم طبقاتك زورنا راحت وقد روي عن الزهري أنه قال لا يولد الحافظ إلا في كل أربعين سنة رواية كلاوكا متوية زهري حافظ لدعيك نبيل الحديث إلا لهمو صلجاريك نبيل فإن صح فإن صح أقرأ صحيح بها أهم الشتصال جالك حافظ ذلك به كان المراد رتبه الكمال في الحفظ والإتقان أجناخ وحفاظي حديثا هان هاي حديث اللبرة بلان كسك كامل بلا حفظ الإتقان متقن وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ شاندين لوجه لسدامي أو حافظ دا كسان ابن حفظ حديث نبيه بالام كاملني متقنيه وكم من حافظ وغيره أحفظ منه نقل ذلك كله السيوط في التدريب أما مرتبه من المؤمنين ومرتبه حافظ وأدنى من الحافظ درجة يسمى المحدث لحافظ كم ترشي المحدث قال التاج السبكي يا السبكي في كتابه معيد النعم فيما نقله في التدريب من الناس فرقة ادعت الحديث قال كان لك هل اهل حديث ادعاء حديث ينكدوا فكان قصارى يعني غاهث فكان قصارى امرها النظر في مشارق الانوار للصاغاني للصاغاني بألي في بس خوي الصاغانية الصاغاني فكان قصار أمرها النظر في مشارق أنواعه لأن السردمانك كسب الجباسي كالله كمالك بيدابون تنهام مشارق أنواعي صغاني بزان بوثمان الصغاني, الصغاني صغانيش أبو الفضائل كنيكي. الحسن بن محمد بن الحسن هو الصغاني هو أبو الفضل عفوا أبو الفضائل الحسن بن محمد الحسن بن محمد ابن الحسن ابن حيدر ابن علي ابن اسماعيل القرشي كتابي كدا انا او مشارق الانوار او مشارق الانوار نيكاليل هيا دمجردت لها هي لباس غريبي حديث او نيع اما كتابي الأنوار النبوية الانوار النبويه من صحيح الاخبار المصطفويه كتبها لحديث مسلح وطه مشارق الانوار النبويه من صحيح الاخبار المصطفويه عندك لسه دمي سبوكيباسك الله عندك بيدابون كان خلا لا تدريبه طبعا الله عندك فيابون تنها كثير مشارق الأنوار خير النوى عزانا حاجة توزع زياد البزانن فإن ترفعت فإلى مصابيح البغوي أو مصابيح بغوين بخير البيزانن وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدث الزاني دوايا أو عني زاني محدث وما ذلك إلا بجهلها بالحديث مش كسك حسنا كتب بزاني باكتب. عن هذا مهم بيت أما في ناقة فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب أقل أمد عنها البك كامليج وضم إليهما من المتون مثلهم فهروانك اما او ان تريش او تريش حديث لبركن او نابل محدث لم يكن محدثا ولا يصر بذلك محدثا حتى يجل جمل في صب الخياط تاوك مشترنا شيء يكون يعني نابل محدث ضمانة فان رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها يعني الزور زور زور مرتبية تربية يشكون اشتغلت بجامع الاصول ابن الاثير اعتنشيها كان جامع الاصول ابن الاثير تؤذيك زيادة ربزان فإن ضمت إليه كتاب علوم الحديث ابن الصلاح أو مختصره المسمى بتقريب النووي ونحو ذلك وحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام محدث المحدثين وبخار العصر هل كان مكان أمانيا زانية من كان أماني زاني المحدث المحدثين بخار العصر بخاري العصر ومناسب هذه الألفاظ الكاذبة وغيرها القابي وقامان مليان، فإن من ذكرناه لا يعد محدثا لهذا القدر، كونه كهذا من دبزان بناء بناب إنما المحدث من عرف الأساني كمحدثة أو هيك كأسانيد زاني، والعلل وأسماء الرجال والعالي والناسب وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون متنكزور زور زاني، بزاني وسمع الكتب السبعة. ومسند أحمد بن حنبل وسلم بن بيهقي ومعجم الطبراني وضم إلى هذا القدر أمانوها باسمان كربيان زانع وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثة هزاب جزء، هزاب كثير تشوف لأجزاء الحديثة بزانع هذا أول درجاتي أنجل بيب المحدث فإذا سمع ما ذكرناه هو أنا بهامي ببيس، أنجب وكتب الطباق وكتب الطباق يعني هويك أبيس ودار على الشيوخ ما, كان،, ما كان وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد مع اللي أو كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله ما يشاء ما يشاء. فاشر، هل فسدوا تعجيزاني أو أو كانت تعجيزية لها؟ بلن الراسية مش ربط تعجيزية الصوت. هذه تعجيزية ومبالغية وأصل شيء. ألف جزء من في وجهي. ألف جزء. شو الثانية؟ بويه بلان أوجني إنسان مخروب يعني وبين ذلك سبيلها وبين ذلك سبيله يعني كسيك أمها تكتب بزانية سماعاتي هبي ومحفظاتي هبي وأسانيد وفلان يعني كما كما فتعامل لبريبه لبريبه علم العلم ما حفر أسانيد وطرق لبيم بتوني لبريبه وكلامي وهو شيء محدث عندما أمام محدث بوايا لا يسوكي أي حافظ وهو أبي أمير المؤمنين شوتي. وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية عندما كون المحدثين له ألف جزء له ألف جزء من الأجزاء الحديثية حتى عندما أمام فنوسيني شوال يعني شرطنيا يعني أقربون هنا أقربون هنا بقراءوا بسماعات بي بإجازات بي قيديني بلان أقرب حفظ بي حسن ما بستي حفظنيا ولهو حفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتونه وسمع الكتب السد يعني شرطنيا مكتب سد لبربي ومستدي أحمد وسني لبر والسنباكي لبربي بلان ما بيت؟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 مستند معناه المستند بكسر النون وهو الذي يقتصر على سماع الحديث وإسماعه يعني حديث كان بيسوق وإيش أي شلة هو؟ أي داب بيدش كيخرب من غير معرفة بعلومها أو إتقان لها وهو الرعاية فقط يعني بزجرته من غير معرفة بعلومها. ان السنة ده كانه نازني مثلا نازني الى لي شيء نازني نازني صحيح ضعيف شيء و نازني معني شيء شرط جنيع هم علم مكان وفقه كان ميزانه من غير معرفه بعلومها او اتقان لها وهو الراوي فقط كانوا بس راويه فهو وهو, وهو الراوي وهو الراوية فقط يعني كده أو كذا بس كده بس, بس روايته كده وقد وصف التاج السبكي هؤلاء الرواة فقالوا من أهل علم طائف طلبت الحديث هذا اهل العلم هيا بدوه حديثا قراني يطلبون الحديث بدوه السند وحديث ورواية قرأ على المشايخ وبسماع وأنعقر وجعل الدابه السماع المشايخ هل عشان حديث باسم وويكا سماعات الهبئ ومعرفة العالد المسموع والنازل وهؤلاء هم المحدثون عن الحقيقة أوان المحدثا إلا أن كثير منهم يجهد نفسه في تهج الأسماء المتون وكثت السماء من غير فهم لما يقرؤونه ولا علقوا فكرته بأكثر من أني حصلت جزء عرفة عن سبعين الشيخ وجزء الانصالي عن كذا وكذا شيخ وجزء البطاقة ونصحته اليوم المسهر وانهاء ذلك يعني يخرج بس خديش اويا اجاز مهيله لفلان وفلانه باشا لا حفته شيخه لا طنجار شيخه ولا بيس سوا ولا صدوه <تصفيق> <تصفيق> في ابن محدث مسند وإنما كان السلف يسمعون فيقرؤون ان بيس واشيان فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون نكتنها بس بس تبيبي سيدوك إقرائيك وأما عصرنا هذا فقد ترك الناس فيه الرواية تجملة رمي الله لمسى دمئة ما هل أصلا جرانا وجنا ما ثم تركوا الاشتغال بالأحاديث إلا نادرا وازلنا الحديث هنا هو مشغول وقليل من أن ترى منه من هو أهل لأن يكون طالب لعلوم السنة هل خديش علمي حديث هات أن تجد من يصح أن يكون محدثا كسنابني محدث به يسمع ويسمع ويروي وأما الحفظ لبركدني حديث حفظ حديث فإنه إن قطع أثر أسرش لما حفظ حديث وختم, وختم بالحافظ بن حجر عزقلان رحمه الله إن هل لقى الحافظ بن حجر رشد كسيتنا ثم قارب السخاوي والصيوت أن يكونا حافظين السخاوي صيّوتي يعني نزيب وأنا فيها مدرى حافظ كسيك زار مطالع وش على زابون ثم لم يبق بعدهم أحد كسيتنا ما ورقيب مدرى حافظ ثم لم يبق بعدهم أحد ومن يدري أحمد محمد الشاكر مقصياء قال الله كذناء إذا لودشت فلا عل أن الأمة الإسلامية تستعيد مجدها أو تجاري شتر رفعت بالزيت ويبقى لنا توأج عليك علماء حديث بينو وترجع إلى دينها وعلومها ولا يعلم الغيب إلا الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ما الله